بوك تو داوت تسعة تسعة داني و سادميتي ايام الاسبوع ايام الاسبوع بونا الاثنين الاثنين اوتوراك الثلاثاء الثلاثاء ثرييادا الاربعاء الاربعاء تشتورتاك الخميس الخميس بيتاك سبوتا السبت السبت نيديليا الاحد الاحد سادميتسا الاسبوع الاسبوع من الاثنين الى الاحد من الاثنين إلى الاحد pierwszy dzień jest اليوم الاول هو الاثنين اليوم الأول هو الاثنين drugi dzień jest اليوم الثاني هو الثلاثاء اليوم الثاني هو الثلاثاء Treći dan je srijeda. Aljevmu thalif. Hvala arbiđa. Aljevmu thalif. Hvala arbiđa. Četvrti dan je četvrtak. Aljevmu rrabiđ. Hvala arbiđa. Aljevmu rrabiđa. Peti dan je Petak. Al-yawm al-khamis huwa al-jum'ah. Al-yawm al je subota. Al-yawm al-sadis huwa al-sabt. Al-yawm al-sadis je nedjelja. اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الاحد فيه سبعه ايام, فيه سبعة أيام. نحن نعمل خمسة أيام فقط نحن نعمل خمسة أيام فقط